والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبوا جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاد والله روح بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود علم أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.